يقفوا علينا وإذا نم مخلا بأن قوا وآبار ايوفن دعونا عنا وما يضيفون ووفكي حتم مما أقسم وَا مَا مَيْدِينٍ مَايَشْتَهُ لَا يَسْمَعُ نُبْوًا فِيهَا وَلَبَّ دِيْمَا إِلَّا سِلالَ سَمَمًا سَمَمًا سلام